صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى آخر الآية متفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن هذه الآية وتخفي في نفسي كما الله مرديه نزلت في شأن زينب ابنة جحش وزيد بن حارثة رواه البخاري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 اللهم آت نبينا محمدًا الوسيلة والفضيلة واجمعنا به في مستقر رحمتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا وجازه اللهم عنا خير ما جازيت نبيا أو رسولًا عن أمته اللهم صلِّ وسلِّم وبارِكُ أنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين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 نحييكم ونرحب بكم أجمل ترحيب ونسعد بتجديد اللقاء معكم في هذا البث المباشر لأداني وصلاة المغرب لهذا اليوم الاثنين الخامس من شهر ذو القعدة لعام الف واربعمائة وخمسة واربعين للهجرة النبوية الشريفة على ساكينها أفضل صلاة وأزكى تسليم سائلين المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصالحة من القول والعمل ومتمنين لكم أحبتنا الكرام متابعة ممتعة لهذا النقل المبارك عبر شاشة قناة السنة النبوية من المسجد النبو الشريف بالمدينة المنورة أحبتنا في الله هذه طيبة الطيبة هذه مأرز الإيمان ومثوى خير الأنام هذه المنورة التي أنارها الله سبحانه وتعالى بقدوم رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم إليها وجعلها دار مستقره في حياته ومثواه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يقول عنها من لا ينطق عن الهوى المدينة حرم من عير إلى ثور من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل هي خير بقاع الأرض بعد مكة المكرمة حيث هوت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد الخلق أجمعين هي بلد أحبها الله سبحانه وتعالى فأحبها رسوله ودعا لها بالبركة والخير ومحبة الناس فاللهم اكتب لنا التأدب فيها وحسن العمل بها وتقبل منا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 Aishhadu en la ilaha illa Allah Aishhadu en na rasulullah en muhammad al-resul hayya salah <laughs> Allahu akbar, Allahu akbar La ilaha illa Allah Allahu akbar, Allahu -ak لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أعتي نبينا محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً اللهم صل على محمد وعلى أهل محمد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 وهكذا أخوة الإيمان أيها الأحبة في الله في كل مكان رفع مؤذن المسجد النبوي الشريف أسامى بن إبراهيم الأخضر أدان صلاة المغرب لهذا اليوم الاثنين الخامسة من شهر ذو القعدة لعام 1445 للهجرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى تسليم نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين الصالحة من القول والعمل إنه ولي ذلك والقادر عليه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء وها نحن معكم أحبتنا الكرام نشاهد وإياكم أروقة هذا المسجد العظيم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد امتلأت بعباد الله الذين جاءوا إلى الله سبحانه وتعالى جاءوا إلى هذه البقعة المباركة وقد طهرت قلوبهم وصفت أرواحهم وتوجهوا إلى الخالق الكريم إلى الواحد الأحد الفرد الصمد توجهوا إليه بالدعاء وتوجهوا إليه بالذكر فالذكر عظيم الفوائد للإنسان فيه يطرد الشيطان وتزول الهموم ويجلب الفرحة للقلب ويجلب الرزق ويورث المحبة التي هي روح الإسلام وفوق كل ذلك اطمئنان القلب وراحته ألا بذكر الله تطمئن القلوب فبالذكر يفتتح المسلم أبواب المعرفة ويورثه الهيبة لله عز وجل فهنيئاً لمن تمسك بالأذكار وجعلها حاضرة في قلبه ولسانه يرددها في كل وقت وفي كل حين وذلك اقتداء برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم حيث كان كثير الدعاء وكان من أكثر دعائه اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وكان من دعاه صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكفلنا بركنك الذي لا يرام واحفظنا بعزك الذي لا يضام واكلأنا في الليل والنهار وارحمنا اللهم بقدرتك علينا أنت ثقتنا ورجاؤنا ونسألك يا الله من عظيم لطفك وكرمك وسترك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 استغ الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين منهم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 ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون الله أكبر الله أكبر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 اهدنوا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالر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 من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون الله أكبر. Samia Allahu liman hamida.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 الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد الله اكبر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 اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وهكذا إخوة الإيمان انقضت شعائر صلاة المغرب من رحاب المسجد النبو الشريف بالمدينة المنورة لهذا اليوم الاثنين الخامسة من شهر ذو القعدة لعام 1445 للهجرة النبوية وقد أما جموع المسلين فضيلت إمام وخطيب المسجد النبو الشريف الشيخ عبد البهري الثبيتي أسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصالحة من القول والعمل أحبتنا الكرام قد وصلنا معكم لختام هذا النقل المبارك ويسعدني أن أرفع لكم أجمل التحايا وأعطرها من كافة الزملاء في استوديو قناة السنة النبوية من المسجد النبوي الشريف وتحيات مخرج هذا النقل الأستاذ فواز الترجمي وحتى نلتقي بكم أحبتنا الكرام في نقل جديد نستودعكم الله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 وتجري الشمس لمستقر لها ثم ينقضي الزمان والليل يطلق